جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فَصدْدَع بِماَا تُؤمرُ وَأَعدِ الضعنِ الْ المُشكين إَِّا كَفَنكَمُستَهْزين إِا كَفَنكَ المُتَهْزئين الذيينَ يَجعلونَ مَعَ اللهَّهِهَن آآ آخر فَسَوْ فَ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 أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ على مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ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 وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَمِنَ الْجِبَالِ يبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرع وَالزَّييتُونَ وََّ خِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كلُِّ الثَّمَرَات إِ فِي ذَلِكَ لَآيَةَ لِقَوْمةَ فَكرُون وَسَخخَرَ لَكُمُ الليلَ وََّهَا رَوَالشَّمسَ وَالْقَمَرون وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ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 تَلَّهِ لا تُحسوهَا إِ اللهَّه لَغَفور الرَّحيِيم واللَّهُ يَعلَمُ ماَا تُسِّونَ وَماَا تُعلنُون والَّذينَ يَدعونَ مِن دُون اللهِ لا يَخلقُونَ شَيئو وَهُم يُخلَقُون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 لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَتَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَتَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا ساء ما يزرون قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقُفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ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 فَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ